وآية لهم أن حملنا ذرزيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فيذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشأ أول طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون.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 ليظهر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، هو يروا أن خلقنا لهم مما عملت عيدنا عامًا، فهم لها ما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 إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّانِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ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 İlla man xutf al xutfet f atbagu şhabu taqib f isteftihm ahum aşedül halqa am man halqına inna halqına hum miatini lazib belâjibte ve yezxarun ve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 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ واحشر الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون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 فَإِنَّهُمْ يَوْمَيْذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَانِكَ نَفْعَنُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ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 منهم إنك هن لي قرين يقول وأإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنّا لمدينون قال هل أنتم مقتنعون فالطلع فرآه في سواه الجحيم قَالَتْ اللَّهُ إِنَّكِ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمَنِ اسْتَحلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلَنَّ عَامِلُونَ أَزَاَنِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ Fiin-nhum laaakinun. Fiin-nhum laaakinun minha. ثم إن لهم عليها نشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر ولقد أرسلنا فيهم مثرين فاظر كيف كان عاقبة المثرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادا نوح فلن يعمل مجيبون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 ايفكن الهة دون الله تريدون فما ظننكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى انهتهم فقال الا تاكلون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 قال يا ابتي افعلي ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهَّوْنَ الْجَبِينِ وَنَادِينَا هُوَ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْمُبِينُ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 وَمِنْ ذُلَّيَتِهِمْ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ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 إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ أَلَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِنِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَانِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ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 EM khalaqana al malaikata inasa wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun walad Allah wa كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين؟ وجعله بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجن انهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إِلَّا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم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 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ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 كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحينا مناش وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وَإِذْ طَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراد مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُخْرَى إِنْ هَذَا إلا اختلاق أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ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 وكل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصنا الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تستط وهدنا ولا تستط وهدنا إلى سواي الصراط. إِنَّ هَذَا أَخِلَهُ تَسْعُو وَتَسْعُونَ نَعْجَتُهُ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَاءً وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ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 وَفَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ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 كتاب أنزل له إليك مبارك الندبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لْدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وردوها علي فطافق مسحم بالسوق والأعناق ولقد فتن سليمان ولقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفرني وهبني ملك لا ينبغي لأحد من بعدي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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنشب وعذاب أُرْكُضْ بِرِجِلِكَ هذا مُغْتَسَنٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الألباب. وَخُذْ بِيَدِكَ ضُغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابًا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيْعَقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ فِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكَ فِي وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 وَيْلٌ لِّلَّذِينَ اطَّغَوْا عَلَى شَرَّ مَأْوَابٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِن شكله أَزْوَاجٌ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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنيس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه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 لا أمل أن نجهنم منك ومما تبعك منهم أجمعين قل ما أسئلكم عليه من أجله وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أنباءه بعد حين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 كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاشطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار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 في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون. وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْنِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ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 وَأُمِرْتُ لِأَن أَكُونَ أَوْرَنَا الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذانك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه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 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مشفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى نئن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 أفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنَّ تَكْسِبُونَ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 ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم.